بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحذم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أدواجك والله غفور رحيم قد صرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وَإِذَا تَرَى النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرْضَ بَعْضهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بعض فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِي الْعَلِيمُ الْقَابِرُ إِنْ تَتُوبَ إلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمْ وَإِنْ تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مُلَهِّ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَدَائِكَ تُبَعَدَ ذَلِكَ ضَيِّرٌ أساربوا إن طلقن عيوب دله عزوا جل خيرا من كل مسلمة مؤمنة قالت قالتين سائحات سيبات وأبكار يا ايها الذين امنوا كونوا انذفتكم واهليكم نارا يا ايها الذين امنوا انذفتكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْخِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُ الْيَوْمُ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَأْمَنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا توبوا إلى, الله تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ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 يقولون ربنا أسمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغفف عليهم ومأواهم جهنم وبئت المطير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة دنطر كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل دفن النار مع الزاخرين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت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 فَنَوَيْنَا بَنَتَ عِمْرَانَ الَّذِي أَحْصَنَ كِسْرَ جَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ رُوحَنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ